قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة الحديث أخرجه الشيخان يعني البخاري ومسلم هذا الحديث كنا قد بدان الكلام عنه في دروس ماضية وعرفنا من خلال ما تكلمنا ان هذا الحديث مشهور رواه جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم إذ حصر أسباب القتل في ثلاثة أمور, أمور الأمر الأول أن يكون حدا من الحدود وهذا يتناول المسلم وإنما يحكم به على المسلم لأن غير المسلم لا يخضع للحدود ولا تطبق عليه فروع الشريعة وإنما تطبق فروع الشريعة على من آمن بها ودخل وانتظم في سلكها ولذلك جعل حد الزاني المحصن ان يرجم واما النوع الثاني او الامر الثاني وهو القصاص وذلك في من قتل غيره متعمدا اذ التعمد شرط في اجراء القصاص لان الله سبحانه وتعالى اخبر في كتابه ان المؤمن ليس من شانه ان يقتل وان جرب القتل من المؤمن فانما يكون من باب الخطا كما قال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله لا يصدقوا إلى آخر الآية لأن المؤمن ليس مشانه أن يقتل متعمدا لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من يقتل متعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وان الاخلاق والسلوك الذي يتصف به المؤمن يحول بينه وبين ان يقتل اخاه متعمدا واما النوع الثالث فهو من خرج عن الدين بعد ان ذاق حلاوه الايمان لذاك هو المرتد عن دين الاسلام فان من فارق الجماعة ونزع يده عن مبايعة الامام وكفر بالله سبحانه وتعالى فانه يستوجب القتل على تفصيل من اهل العلم من حيث انه يستتاب او انه لا يستتاب وكنا قد عرضنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالنوع الاول وهو الزنا بعد الاحصان فان من زنا بعد ان احصن استوجب القتلى وقتله يكون بواسطة الرجم يرجم حتى يموت وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن الإنسان لا يكون مغاليا لو قال إن أعظم أو أكثر الحدود التي أجريت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في هذا النوع فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزه، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الغامدية ورجم اليهوديين ورجم امرأة صاحب العسيف الى غير ذلك كل هذا يؤكد انها سنة قائمة ثابتة مستمرة باقية ولذلك لا يلتفت لمن يشكك في هذا الحد ومن يشكك في استمرارية هذه السنة وقتل الثيب الزاني حد يتطهر به فإن من قتل بهذا الحد يتوب الله عليه ويكسبه طهارة وتوبة كبيرة عظيمه فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أنا قام الحد على الغامدية وكان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد رماها بحجر فتناثر دمها وأصاب وأصاب ثوبا فقال مقالة بسبب الغضب الذي لحقه من انتثار دمها عليه قال لعنها الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها فإنها قد تاب التوبه لو قسمت على سبعين من آل المدينة لوسعتهم ولذلك الحدود كفارات وتطهير ومن قتل حدا سواء كان بالرجم او بالقصاص او باي حد من الحدود فانه يعدو يغدو مسلما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على النوع الثاني من انواع موجبات القتل ذلك هو ما عبر عنه الشارع بقوله والنفس بالنفس يعني القصاص والله سبحانه وتعالى قال لنا ولكم في القصاص حياة وانياء للالباب واخبر ان من يقتص منه ويقتل قصاص هو اخ للمقتول خصوصا اذا عفا اهل الدم عنه كما قال جل من قائل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان فوصف الاثنين بالاخوه والمراد بها الاخوه في الدين مما يؤكد ان القصاص لا يخرجه عن دين الاسلام نعم الظاهر ان اقامه الحج جب ما قبلها قال واما النفس بالنفس فمعناه ان المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا فإنه يقتل بها وقد دل القرآن الكريم على ذلك بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وبقوله جل من قائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنذى بالأنذى على ويستثنى من ذلك عموم قوله تعالى والنفس بالنفس صورنا سيأتي الكلام عليه عند موضعه إن شاء الله لا تتعجد نحن الآن نتكلم عن مسألة القصاص يقول المؤلف هذه الآيات ظاهرها أن كل من قتل يقتل يعني من قتل متعمدا يقتل على سبيل القصاص لكن الشارع استثنى بعض الصور فلم يوجب فيها القتال لم يوجب فيها القتل ذلك لانه لاحظ فيها وجها اخر من ذلك لو ان ابا ووالدا قتل ابنه عمدا بمعنى انه ارتكب جريمه القتل بمحدد ومع وجود نية العداوة والقتل فهل يقتلوا به يقول المؤلف عن ابن رجب رحمه الله الجمهور جمهور اهل العلم على انه لا يقتل لان للابوه خصوصية وقد ذبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم ولم يأمر باقامه القصاص في حق هذا القاتل لانه اب لكن اشار الشارح رحمه الله الى ان هذه الاحاديث التي جاءت في منع اقامه الحج في حق الاب متكلم في بعضها قال فالجمهور على انه لا يقتل به وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وقد تكلم في أسانيدها وأشار المحقق إلى بعض هذه الاحاديث قال من ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام أحمد يعني في المسند وابن أبي شيبة يعني في المصنف والترمذي يعني في الجامع وابن ماجه في السنن وابن أبي عاصم قال في كتاب الديات والدار قطلي يعني في سننه وابن الجارود يعني في منتقاه والبيهقي أي في السنن الكبرى من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بولده وسنده حسن يعني فهو مما يحتج به ومن ذلك ايضا ما رواه أحمد في مسنده عن أسود بن عامر قال على أخبرنا جعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه يقول ورجاله ثقات إلا أنه منقطع لأن مجاهدا لم يسمع من عمر والحديث رواه الحاكم ايضا من طريق عمر بن عيسى القرشي عن ابن جريج عن عطاء يعني ابن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله عنه لكن هذا الحديث عيسى بن عمر الروايه التي بين ايدينا عن من طريق عمر بن عيسى قال وعيسى بن عمر منكر الحديث وايضا الحديث روي من طريق ابن عباس اخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي والحاكم والدار قطني والبياقي وان كان في سنده ضعف لكن الروايه الاولى يعني رواية استند إليها الجمهور ومنعوا أن يقادى الأب من الولد هكذا يعني لعله الاصل يوسف بن عمر نعم نعم مساله الميراث هذا موضوع اخر معلوم عند علماء الميراث ان القاتل لا يرث فالابو اذا قتل ابنه لا يرث الابن, الابن. نعم السؤال هو هذا أي. قال وقال مالك ان تعمد قتله تعمدا لا يشك فيه مثل ان يذبحه فانه يقتل به كان الامام مالك رحمه الله راعى قضية تعمد القتل او ان يكون وقع منه القتل دون قصد فان قتله متعمدا يقاد به اما اذا تسبب في قتله بأن رمى سيفه فأصابه أو ضربه فمات أو نحو ذلك فهو في هذه الحال لا يقال قال وقال مالك إن تعمد قتله تعمدا لا يشك فيه مثل أن يذبحه فإنه يقتل به وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل وقال البتي أو الب وقال البتي يقتل بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات أي استدلالا بالأدلة أدلت العمومات ويقوله كتب عليكم القصاص في القتلة وقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وقوله صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس لكن ما ذهب إليه الجمهور تؤيده النصوص التي تخصص الوالد من هذا الحكم ومنها أي ومن العموم ومن الادله الخاصة التي تخصص العموم في انه لا يقتل القاتل اذا كان القاتل حرا وقتل عبدا اي مملوكا فالعبد اذا كان مملوك وكان قنا او مبعضا او مكاتبا او مدبرا فانه لا يقاد الحر به لأن شرعنا وافقها وشرعنا شرع من قبلنا كأنه شرع لنا ما لم يرد ما يخالفه قال ومنها أن يقتل, أن يقتل الحر عبدا قال فالأكثرون على أنه لا يقتل به وقد وردت في ذلك أحاديث بأسانيدها مقال قال من هذه ما رواه ابن عباس من حديث ابن عباس اخرجه الدار والبيهقي وفيه جويبر وهو ضعيف وما روي من حديث علي رضي الله تعالى عنه لكن فيه جابر الجعفي ولعل السبب في ذلك ان الحرى يختلف تقويمه عن العبد ذلك لأن العبد مال وملك لسيده وقتله فيه إفساد لمال السيد ولذلك يلزمه أن يدفع قيمته للسيد وهذا مما يسميه علماء الاصول بقياس الشبه لان العبد فيه شبه من الانسان من حيث انسانيته وفيه شبه من الحيوان من حيث ملكيته وقتله شبه الحيوانيه الموجوده فيه شبهه تمنع من قتل الحر والانسانيه الموجوده فيه لكنها انسانيه قاصره بدليل ان الشارع لا يطالب العبد بكثير من التكاليف التي يطالب بها الحر فمن لاحظ هذا الجانب غلب جانبا الحيوانية الملكية فلم يجري القصاص نعم. ايه الالف واللام النفس بالنفس الا اذا كانت كان مانع هناك يمنع ومن هذا الملكيه والعبودية والرق فانها تمنعان من اجراء الحج قال وقيل يقتل بعبد غيره دون عبده وهذا يعني قياس مع الفارق اذا كان جاز ان يقتل بعبد غيره فقتله بعبده سواء بسواء إلا إذا قلنا إن هنا شبهه وهي أن هذا مال له بدده وتبديده ماله لا يوجب قتله ها؟ لا ما نسان إذا كان لا يقتل, لا يقتل بابنه لا قياس مع الفارق العبد ما له علاقة بالابن تكافؤ بين الاب والابن اقوم واظهر من المكافأ بين السيد والعبد لكن هو يقال لانه بدد ماله كأنه ممن بدد ماله وضيعه ومن بدد ماله او بيعه لا يلزمه ان يقتص منه قال وهو قول ابي حنيفه واصحابه يعني انه يقتل اذا كان المقتول عبد غيره دون ان يكون عبده وقيل يقتل بعبده وعبد غيره وهو رواية عن الثور وقول طائفه من اهل الحديث لحديث سمرة رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه لكن يقول إن الإمام أحمد رحمه الله طعن في هذا الحديث ماذا؟ الأنثى بالأنثى ما له علاقة بالعبد الأنثى بالأنثى بل سيمر بنا أن الذكر يقتل بالأنثى لكن هنا الله سبحانه وتعالى عندما شرع القصاص كأنه أجرى القصاص بين الأنواع فقال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنذى بالأنذى ولم يجري القصاص بين هذه الوجوه المختلفة او الانواع المختلفة بل ان هذا الذكر وهو قوله الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى مسوغ لمن قال ان احد هذه الاجناس لا يقتل بغيره، الا ان حديثة او فعل النبي صلى الله عليه وسلم خصصة مسألة الرجل والأنذى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام القصاص على اليهود الذي قتل المرأة وربها بين حجرين يعلق الإمامة أو المحقق يقول هذا الحديث من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه رواه أحمد وابو داود والترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه من رواية الحسن عن سمرة وقال الامام احمد في المسند انه لم يسمع منه فأعل بالانقطاع قال وقد اجمعوا على انه لا قصاص بين العبيد والاحرار في الاطراف وهذا يدل على ان هذا الحديث مضطرح لا يعمل به لأنه, لأنه يقول ومن جدع جدعه جدعناه والجدع معناه قطع الأنف وإذا قام الإجماع على أنه لا قصاص بين العبد والحر فدل ذلك على أن هذا الحديث لم يعمل به وهذا مما يستدل به على أن المرادة بقوله تعالى النفس بالنفس الأحرار. لأنه ذكر بعده القصاص في الأطراف وهو يختص بالأحرار في قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاصا ومنها نعم ما نساء قتلناه من خصى عبده هكذا يرى الحديث انا ما سمعت به إنما جاء هذا الحديث من قتل عبده قتلنا ومن جدع انفه جدعنا أو من جدعه جدعنا وقد عرفت أن هذا الحديث لا يثبته أيضا من الصور التي تخصص من الصور التي تخصص ورد ماذا من خص عبده قتلناه ومن الصور التي تخصص بحيث انه لا يقام القود والقصاص ان يقتل المسلم كافرا ومنها ان يقتل المسلم كافرا فان كان الكافر حربيا لم يقتل به بغير خلاف لأن الحرب حلال الدم، لأن قتل الحربيه مباح بلا ريب، وإن كان ذميا أو معاهدا، فالجمهور على أنه لا يقتل لعدم الكفاءه فإن المسلم حصانه ليست لغيره، وهذا وإن أعطاه المسلمون الذمة. لكن ذلك لا يكفي في اجراء القصاص قال فالجمهور على انه لا يقتل به ايضا وبصحيح البخاري رضي الله في صحيح البخاري رحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر قال وقال جماعه او وقال ابو حنيفة رحمه الله وجماعة من فقهاء الكوفيين يقتل به وقد روى ربيعة عن ابن البيلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قتل رجلا من اهل القبلة برجل من اهل الذمة وقال انا احق من وفى بذمته قال والحديث اخرجه عبد الرزاق وابو داود في المراسيل والدار قطني والبيهقي لكن قال فيه وهذا مرسل ضعيف قد ضعفه الامام احمد وابو عبيد وابراهيم الحربي والجوزجاني وابن المنذر والدار قطني كل هؤلاء ائمة اعلام ألفوا كتب في الحديث وبينوا ان هذا الحديث ضعيف وقال ابن البيلماني يعني الدار قطني قال ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجه اذا وصل الحديث فكيف بما يرسله وقال الجوزجاني انما اخذه ربيعه عن ابراهيم بن ابي يحيى عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني وابن أبي يحيى يعني إبراهيم متروك الحديث قال وفي مراسيل أبي داود حديث آخر مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكابر قتله غيلة وقال أنا أولى وأحق من وفى بذمتي قال وهذا مذهب مالك وأهل المدينة أن قتل أن القتل غيلة أن القتل غيلة لا تشترط له المكافأة فيقتل فيه المسلم بالكافر وعلى هذا حملوا حديث ابن البيلماني أيضا على تقدير صحته لكن قد عرفنا أنه لا يصح ومن الصور التي تخصص هذا الحديث قتل المرأة بالرجل يعني اذا قتل رجل امراه عمدا فانه يقتص منه وهذا يخصص قوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومنها أن يقتل الرجل أن يقتل الرجل امرأة يعني غدرا أن يقتله غدرا هذا قتل الغيلة كأن يرمي عليه حجر او يأخذه بغتة يكون نائما فيأتي ويقتله يكون غافلا فيهجم عليه ويضربه هذا هو قتل الغيلة ها؟ ما فهمت سؤالة في, في غير الحربي هو بيتكلم عن الذنب الذي أعطيناه الذمّة. أما الحرب لا لأنه هذا واجب من وجوه القتال. لأنه الاتفاق على أن من قتل حربيا يقتل لا يقتل، لأن الله أباح قتله بأي صورة نصوا. لكن قتل الذمي هذا الذي هو محل. الجمهور على أن الذمي لا ي... لا, ي... لا المسلم لا يقتل بالذمي. وكما رأينا. يعني ما نقله عن المالكيه من جواز ذلك اذا كان القتل غيله الظاهر ان قتله حج وليس قصاص ومنها ان يقتل الرجل امراه فيقتل بها بغير خلاف قال وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الرجل يقتل بالمرأة وصحى أنه صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا قتل جارية قال وأكثر العلماء على أنه لا يدفع إلى أولياء الرجل الشيء يعني بعض اهل العلم الذين لا يرون أن يقتل. الرجل بالمرأة قالوا يدفع دية المرأة ومعلوم ان دية المرأة على النصف من دية الرجل ولعل هذا من الشبه التي قامت عند من يرى عدم القصاص الظاهر انها لانها كانت ترعى هذه قصتها التي كانت في جبل سلع فجاء فرضها وقتلها او ضربها فلما جاء سئلت اخبرت انه اليهودي فجاء به فاعترف هل هي جارية مملوكة او هي بمعنى صغيرة السن الظاهر الله اعلم انها صغيرة السن واكثر العلماء على انه لا يدفع الى الاولياء الرجل شيء وروي عن علي رضي الله عنه انه يدفع اليهم نصف الديه لان ديه المراه نصف ديه الرجل لكن هذا في غير القصاص وهو قول طائفه من السلف واحمد يعني هم يقولون ان ديه المراه نصف ديه الرجل هذا في القتل الخطأ وفي شبه العمد الذي يوجب الديه لا في القتل الذي يوجب القواد اما في القتل الذي يوجب القواد فتقتل, المرأة فتقتل الرجل بالمرأة كما تقتل المرأة بإيه؟ بالرجل هذا ما يتعلق بالنفس بالنفس فهذه صور اوردها المصنف يستثني فيها اجراء القصاص الا في الصورة وهي ويصورة المرأة فإن الجمهور على إقامة القصاص قال وأما التارك لدينه المفارق للجماعة فالمراد به من ترك الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة وحكم الإسلام لازم له بعدها يعني كونه لما ارتد وخرج عن الإسلام نطبق عليه هذا الحكم باعتبار ما كان عليه لأننا قلنا إن غير المسلم الأصل أننا لا نطبق عليه فروع الشريعة لكن هذا باعتبار دخوله في الإسلام والتزامه بالإسلام ثم خروجه ودون أن يقبل الاستتابة فإننا نقيم عليه ونقتله وقتله هنا ونقتله كفرا لا حدا نعم علق بها فاذا ازيلت هذه الشبهة رجع الى الاسلام لذلك يستتاب ويعطى مهلة حتى يصر على الكفر فيقتل وانما استثناه مع من يحل دمه من اهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة وحكم الاسلام لازم له بعدها ولهذا يستتاب ويطلب منه العود الى الاسلام وفي الزامه بقضاء ما فاته في زمن يعني فان تاب يعني اذا قبل وتاب هل نطالبه بقضاء ما فاته مثلا ارتد في شعبان واستمر على ردته الى ذي القعدة فهل نطالبه بعد ان يتوب بصيام شهر رمضان وهل نطالبه باقامه الصلوات التي انقطع عنها وهل نطالبه بدفع زكاة الفطر وغير ذلك من الواجبات التي لزمته على اعتبار ان خروجه عن الاسلام وارتداده يعني لم يخرج لم, يل يعني لم يرفع عنه تلك التكاليف ما اسمعيش تقول لكنه اذا تاب ورجع ولنا في هذا اسوه في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ارتد من ارتد من العرب وألزمه أبو بكر رضي الله عنه وقاتلهم حتى رجعوا إلى الإسلام ولم يقتلهم بعد ذلك قال وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الردة من العبادات اختلاف مشهور بين العلماء يعني فمن رأى امتدادهم وأن هذه الفترة التي خرجوا فيها هناك شبه تعلق بها يرى أن التكاليف لازمة لهم فيلزمهم القضاء ومنهم من يرى أن خروجهم عن الإسلام وكفرهم رفع عنهم هذه التكاليف ولذلك اذا دخلوا الى الاسلام ورجعوا الى الاسلام يعني يعودون كمن دخله ابتداء لا يطالبون بما تركوه قالوا ايضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي الاسلام كما إذا جحد شيئا من أركان الإسلام مثل ما حدث لمن ترك الزكاة ومنع الزكاة كان بعضهم يصلي وينطق بالشهادتين لكنهم قالوا ما ندفع الزكاة لأنها إتاوى والزكاة كنا ندفعها للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة فهو المخاطب وبعده ليس مثله وابو بكر رضي الله تعالى عنه عدهم من المرتدين وقاتلهم حتى دفعوا الزكاة ولما طلب منه ان يعيد النظر في امرهم قال والله والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله قال كمن إذا جحد شيئا من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك قال وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه لكن هذا القول لا يندرج ويتوافق مع قوله يعني انه مرتد لان الارتداد لا يتجزى فمن نقضى دينه بشيء من نواقض الإسلام خرج عن الإسلام كما عد ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة لكن إن جاء منه ووقع منه ما لا يخرج عن الملة ولا ينقض قول لا إله إلا الله فهذا الذي يسمى عند اهل العلم مرتكب الكبير او انه ممن قامت في نفسه الشبهة فمثل هذا لا يكفر بخروجه عن الاسلام وانما يعامل معاملة من يرتكب الكبائر قال ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند اكثر, أكثر العلماء ومنهم من قال لا تقتل المرأة اذا ارتدت كما لا تقتل نساء اهل الحرب في الحرب كما لا تقتل نساء اهل دار الحرب في الحرب وانما تقتل رجالهم وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله واصحابه يعني أنهم لا يرون قتل المرأة إذا ارتدت وفي الحقيقة هناك فرط بين من كانت على أصلها كافرة وبين من دخلت في الإسلام ثم خرجت منه وما ذاب إليه الجمهور من أنها تقتل لأن قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وكلمة من؟ من صيغ العموم تشمل الذكر والأنثى وإخراج المرأة من هذا الحكم يعني يحتاج الى مخصص ولا مخصص قال إيش خرج عن دينه بقلبه كل من ارتد يستتاب قبل ان يقتل حتى تقوم عليه الحجة قال وهذا قول ابي حنيفه واصحابه وجعلوا الكفر الطارئ كالاصلي والجمهور فرقوا بينهما وجعلوا الطارئه اغلظ لما سبقه من الاسلام ولهذا يقتل بالردة عنه من لا يقتل من اهل الحرب كالشيخ الفاني والزمن والاعمى يعني هؤلاء في الاصل اننا اذا ردنا ان نقاتل قوم وفيهم هذه الاصناف اننا نتجنبهم ولا نقاتل ولا, نقتل ولا نقتلهم اصحاب الصوامع والشيخ الفاني والرجل المريض الزمن بمعنى الذي لازمه المرض زمنا طويلا وكذلك الاعمى يعني لان هؤلاء ليسوا من مشان من يقاتلوا لكن اذا هؤلاء دخلوا في الاسلام ثم ارتدوا فاننا نجري عليهم احكام الردة نستفيبهم فان تابوا وان لا قتلوا وقوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام لم يختل لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه ولا مفارق للجماعة فإن قيل بل استثناء هذا ممن يعصم دمه من أهل الشهادتين يدل على أنه يقتل يعني الحديث امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا إلا بحقها قال يدل على أنه يقتل ولو كان مقرا بالشهادتين لما يقتل الزاني المحصن وقاتل النفس وهذا يدل على ان المرتد لا تقبل توبته لكن الواقع خلاف ذلك ما فعله الصحابه رضوان الله عليهم من انهم استتابوا المرتد ولان القتل مختلف قتل المرتد كما قلنا كفر وقتل الزاني والقاتل حد وقتله حدا لا يخرجه من الملة وقتله كفرا يحكم له بخروجه عن الملة وهذا يدل على أن المرتد لا تقبل توبته كما حكي عن الحسن يعني البصر رحمه الله يرى ذلك أو أن يحمل ذلك على أن من ارتد ممن ولد على الإسلام فإنه لا تقبل توبته وهذا أيضا فيه نظر لأن من ولد على الإسلام لا يختلف هو ومن دخل في الإسلام بعد الولادة قال أو يحمل ذلك على من ارتدى ممن ولد عل... على الإسلام فإنه لا, يق... لا تقبل توبته وإنما تقبل توبة من كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد على قول طائفة من العلماء قال منهم الليث ابن سعد إمام أهل مصر وأحمد في رواية عنه وإصحاب يعني ابن راهوية قيل انما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقه دينه كما سبق تقريره والذي يظهر والله اعلم انه لا فرق بين الحالتين لان كل منهما طرا عليه تطرأ عليه الشبه وانما عمله على الارتداد شبهه قامت به فتوضح له هذه الشبهه وتبين فإن تاب وآمن وعاد فإنه لا يقتل وإن أصر على ردته قتل قال وليس هذا كالثيبي بالزاني وقاتل النفس لأن قتلهما وجب عقوبه لجريمتهما الماضيه ولا يمكن تلافي ذلك. لا يمكن تلافي ذلك. يقال هذا في يت... يعني ربما في في حكم الزنا واضح. يمكن في حكم الزنا لا يمكن تلافي. ما دام قسّبته زناه وأقر بذلك. لكن سيمر بنا أو مر بنا. ان من اقر بالزنا ثم نكل عن ذلك ورجع في قوله فان للشرع نظر في هذا النكول وفي تلك العودة وكذلك القاتل اذا تنازل اهل القتيل عن القصاص فإن التنازل يدرع عنه له القتلى فيمكن أيضا أن الرجوع والنكول في ذلك وهذا الذي أشار له رحمه الله يعني ليس هو المبرر الذي يوجب القتلى في الزنا والقتل ولا يوجبه في الارتداد ويمكن ان نقول ان قتل الزنا وقتل القصاص لما كان حدين كان حدين من حدود الله وانه متى استوفيت هذه الحدود شروطها وبلغت للقاضي للامام وقضى بها فليس لاحد ان يشفع فيها او ينكل ولان ايضا قتله في هذين الحالين انما هو تطهير له عن تلك المعصية التي ارتكب وقهارة له في الدنيا من أن يعاقب عليها في الآخرة بخلاف المرتد فإن الردة تخرجه عن الملة وقتله يكون كفرا ويآخذ عليه في الدنيا وفي الاخره وقتله حال الردة لا يخرج يعني لا لا يسقط عنه الإذن ولا يكفر عنه الذنب ولا يكون تطهيرا له والدليل على ذلك معاملته بعد القتل فإن معاملته بعد القتل تختلف عن معاملة الزاني والقاتل. ولهذا قوله وليس هذا كالزاني كالسيب الزاني وقاتل النفس لأن قتلهما وجب عقوبة لجريمتهم الماضية ولا يمكن تلافي ذلك وأما المرتد فإنه فانما قتل لوصف قائم به في الحال وهو ترك دينه ومفارقة الجماعة فإذا عاد إلى دينه وإلى موافقة الجماعة فالوص الذي أبيح به دمه قد انتفى فتزول إباحة دمه والله اعلم فإن قيل فقد خرج النساء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زان محصن زان محصن يرجم إلا بإحدى ثلاث خصال هكذا زان محصن يرجم ورجل قتل متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل او يصلب او ينفى من الارض وهذا يدل على ان المراد من جمع بين الردة والمحاربه لكن هذا وصف جاء لا يخصص العموم الذي جاء في النصوص الاخرى لانه بالنصوص الاخرى جاء المفارق لدينه او التارك لدينه المفارق للجماعة سواء كان محاربا لله او غير محارب فاذا كان محاربا لله زادت عقوبته بان الامام له ان يجمع له بين العقوبات او ان ينفرد ببعضها حسب ما يراه من مصلحة أما في من ارتدع وإن لم يحارب فالحكم واضح في حقه فين في الدنيا إلّا أن هذا هذا هذا حد المحاربة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا هي للتنويع عند بعضهم وبعضهم يرى أنها ليست للتنويع وإنما يرى عظم جرمه الذي ارتكب فإن قتل يقتل وإن لم يقتل فإنه لا يقتل ومن رأى أنها للتنويع ترك ذلك الأمر للإمام الله سبحانه وتعالى علم